بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك مطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ ألينظه الإنسان مما خلق خلق مما إن بافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقابب يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا انْفَطَرَتْ وَالْأَرْضُ إِذَا تَبَيَّنَتْ إِنَّهُ لقول الهز إنهم يكيدون كيدوا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل